السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدي تلك الشيخ صالح وغدية عبد الله عبد الله قدي تلك الشيخ عبد الله وغدية نعم حياك الله شيخ حياك الله شيخ عندي سؤال سؤالين وتفضلتم نعم سؤال اول نعم يا شيخ ذهبنا لوليمة لعقد شرعي ها ذهبنا لوليمة لعقد شرعي ايه وعندما احضروا لنا الطعام سمعنا النداء فذهبت جماعة من الصلاة وضعت جماعة صلت في البيت هل تؤتى من جماعة التي صلت في البيت لا إذا أمر العشرة فقد تأمر بالأشياء سمع ماذا ما وجهة سؤال جانب أشير عندنا جوات هنا في الجزائر ينصحون بعالي حسن عبد الحميد الحلبي الله لا يعرف على الله عبد الحليل لا يتعقون لأن هذا هو الذي يكون مره في والمملكة نعم اي آه يا شيخ بعض الشباب هنا في الجزائر يقولون المرجع للدعاة هنا في الجزائر لا تسألوا للماء سعودية على كل الان انتم يسألوا من تألقون به سواهم من, من, سوا من السعودية او من غيرها يا شيخ لكن الدعاة هنا كلهم يقولون بالعماسك كمان لا الأعمال الأعمال انا ما فيها يعني عمل شوف يعني اذا كل الااجر كما علمت سمعنا ذلك ان الانسان اذا اذا لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولا على درجه الواجبات وغال المحرمات شو قال في يعني اذا الأعمال كلها لا لا يترك شيء في انه ايش بيعمل اراه اذا ذكر كل الكلام هذا مم. Ja, ja, ja,